بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ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 فيوم إذ يوم وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يوم وَهِيَ وَالملَكُ عَلَى أَرْجَان وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً لَا تَخْفَى مِنْكُمْ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها عدانيه كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وان مما من اوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدرى ما حسابي يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذه فقوله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراع ذرعها سبعون ذراعا عظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون